Al-Rahman, Al-Lam Al-Quran, خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، وَالْمَلَائِكَةُ الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ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 kalau kalian semacam salinan kel faxan, walaupun kalau kalian semacam marjim minar, fa bi aalaa,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 يَوْمَ يُسْأَلُونَ عَنِ النَّارِ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَهَا ۚ فَأَنتُمْ تَسْتَنبِئُونَ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ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 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَ أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 متجئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنة ندان فبأي آلاء ربك مات كالذبان فيهن قاصرات تطوف لم يطمهن ايس قبلهم لم يقمثهم انس قبلهم ولا جان فباي اي الاه ربك ما تكذبان كانهن ليقوت والمرجان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 جنتان، فبأي آل ربك ما تكذبان مدهماتان، فبأي آل ربك تكذبان. فيهما عيناننا ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ